إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطل من المرسلين، إذ نجيناه وأهلهم أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون، وَإِن يُولَ سَلَمِينَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقُوا إِلَى الْفُلْكِ المشحون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّخِحِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّخِحِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ